Book 2 Čtiri in sedemdeset Arba'atun Za nekaj prositi Raža u šeit Raža Ali mi lahko postrižete هل يمكنك ان تقص لي شعري هل يمكنك ان تقص لي من فضلك ليس قصيرا جدا من فضلك ليس قصيرا جدا شمالو بولنا من فضلك اقصر بقليل من فضلك اقصر بقليل هل يحكم розвиете هل يمكنك تظهير الصورة؟ تحميد الفيلم هل يمكنك تظهير الصور تحميد الفيلم فوتوغرافيه سوناتس دايو على السي الصور موجوده على السي دي فوتوغرافيا الصور موجوده في الكاميرا الصور في الكاميرا علي هل يمكنك اصلاح الساعة؟ هل يمكنك اصلاح الساعه؟ ستيكلو يي بوتشانو الزجاج تالف الزجاج تالف باتيريا يي برازنا Ali lahko zlikate srajco? Ali lahko kem komi al qamis? Hal yumkinuka kawi al qamis? Ali lahko očistite hlače? Hal yumkinuka هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ مي هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ يماته هل معك كبريت؟ والها هل معك كبريت او والعة بما كشنبيك هل عندك من سجائر؟ هل عندك من فضت سجائر كجارة أتدخن السجار أدخن السجار؟ kadite sigarette atudakhin al-saja'ir atadakhin al-sigara